بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعد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 وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض قل لمن يملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم إن الذين تابوا المؤمنين والمؤمنات ثم فَلَهُمْ عَذَابُ جَنَّةٍ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ فَلَهُمْ عَذَابُ جَنَّةٍ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجري من تحتها الأمهار إن الذين آمنوا وعملوا لهم جنبات تجري من تحتها الأمهار ذلك الفوز الكبير إِنَّ بخش رَبَّكَ لَشَدِيدُ إِنَّ بخش رَبَّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وهو الخضر الوجود ذل عرش المجيد ذل لما يريد فعلوا هل أتاك حديث الجنود في العون هل أتاك حديث الجنود شرعون وثور بل الذين كفعوا في تكذير بل الذين كفعوا في تكذير والله من بل هو قران مجيد بل هو قران مجيد ذي روح محكم